وَتَخْذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السر, في السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ واعتدنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْ هم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه ارِكَ صَبُورًا لا تَدَعُوا لِيَوْمٍ وَاحِدًا وَدَعُوا صَبُورًا كَثِيرًا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتكون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم صُورُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي ۚ ءَالٰئِئِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ تَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِمَّ تَعْتَهُمْ وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون تطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولاء ونزل علينا الْمَلَائِكَةُ أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَبُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا ذَهَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّمَّا كَلَّهُمُ الرُّسُلُ أَنْهَكُوهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وكلا ضربنا له الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ تَأْخِذُونَكَ إِلَّا هُزًى أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْكِلُونَ إنهم إلا كالانعام بل هم اضل سبيلا ألم تر الى ربك كيف مد ظل على شائل جعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه كدليل.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 أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسكيه مما لما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 انفرات وهذا من الحُنجاج وجعل بينهما برزخ وحجر محجور وهو الذي خلق من الماء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 كان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أس ونسألكم عليه من أَجْرٍ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا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 Thabarak الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنه نهار خلفة لمن أراد أَنْ يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سج جدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات رب بهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره أعينهم وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسونة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي له لا دعاؤكم